وأن يستح لنا في هذا العلم فتحة مبيلة اللهم آمين المرة اللي فاتت خدنا اسم الله إيه الحافظ الحفير خدنا اسم الله الحافظ الحفير وقلنا من وراء حفظك يتولاك انتبهي جيدا لأن العقيدة مترابطة الأعمال الإيمانية مترابطة قلنا لما تحفظي نفسك لله تحفظي نفسك بمعنى تحفظي سمعك عن كل ما يغض بالله تحفظي لسانك عن أن ينطق بما يغض بالله تحفظي بصرك واتكلمنا عن حفظ البصر ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وقلنا أن المرأة تحفظ عينها عن كل ما يغضب الله عز وجل من التفكر او التفكير في حاجات غيرها او النظر الى حاجات غيرها او اشتهاء حاجات غيرها كذلك قلنا ان كثير من المستقيمات للأسف الشديد لا تغض البصر عن الرجال ظنا منا أن, ان اطلاق البصر جائز إطلاق البصر ليس جائزا قل للمؤمنات يغضضن من أبطارهن ويحفظن فروجهن فانتبه جيدا لهذه الأمور لأن النظرة سهل مسموم من سهام إبليس من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه وإحنا قلنا غض البصر سواء عن الراجل اللي قدامك في الشارع أو زميلك في العمل أو زميلك في الجامعة او الراجل اللي طاله في التلفزيون لان اللي طاله في التلفزيون راجل مش بلاستيك خلاص؟ انتبهوا جيدا لهذه الامور انا انقل كلام علماء والنص واضح وصريح فما بالنا لا نعمل في قلوبنا انتبهوا جيدا سيدنا ابو هريرة سيدنا ابو هريرة كان بيقول اللهم إني أعوذ بك من الزلة قالوا رحمك الله أبعد هذا السن يعني بعد ما كبرت في السن وبعد سبعين سنة يعني يشيرون أنت ما تعملش كده أبدا يا أبو هرايرة يعني ما فيش حد يجي يقول لي أنا أبدا لا أفتتن بالنظر للرجال تمام كده ما فيش حد يقول لي كده نحن تحت حكم نحن تحت حكم خلاص فلما سألوا أبو هرير قال لهم إيه؟ ومن يؤمنني وإبليس حي؟ يعني الإنسان لا يأمن على نفسه من الفتنة تمام؟ فحفظ السمع حفظ البصر حفظ القلب قلنا حفظ القلب من أن يعترض على شرع الله من أن يتسخط على شيء شرع الله سبحانه وتعالى حفظ القلب من عن أن يتسخط يعني يجزع من المصيبة او يتهم الله في حكمته انه هو بسلاه ببلاء معين العبارات اللي بنسمعها ليه رب ليه رب تعمل فينا كده تمام ده كله تحفظي قلبك لله عز يقوم من وراء الحظ يتولاكي الله اكبر تعيشي سعيدة سعادة غير عادية حنقرف بقى النهاردة يعني ايه من وراء الحظ. يتولاك حفظك لما تحفظ الله عز وجل في سمعك وبصرك وقلبك وجوارحك على طاعته يتولاك ما معنى يتولاك هو ده اللي حنعرفه النهاردة ربنا المستعين اسم الله الولي المولى الولي المولى اسمان تكرر ورودهما في القرآن الكريم قال تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير الشورى آية 9 وقال تعالى وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا النساء 45 قال تعالى وعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير الحج 78 قال تعالى بل الله مولاكم مولاكم وهو خير الناصرين آل عمران 150 وقال تعالى والله مولاكم وهو العليم الحكيم التحريم آية 2 ده, ده إيه بعض الإيه المواضع وليس كلها طيب ما معنى ولاية الله وما معنى اسم الله الولي وما معنى اسم الله المولى مركزين معايا مركزين باللغة العربية مش هنجيب انجليز ان شاء الله النهاردة خلاص طيب ولاية الله تعالى وتوليه لعباده نوعان ولاية عامة ولاية عامة وهي تصريفه سبحانه وتدبيره لجميع الكائنات تصريفه وتدبيره لجميع الكائنات وتقديره ما على العباد من ما يريد من خير وشر يبقى عملية الولاية للجميع للناس جميعا الله جميع يتولى الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم برهم وإيه؟ وفاجرهم تمام و ما يريد من خير وشر ونفع وضر وإثبات معاني الملك كله لله الملك اللي من معانيه التصريف والتدبير التصريف والتدبير يعني ايه يعني ربنا يدبر أمور الكل لذلك عجبا عجبا ان واحدة تروح لوحدة وتقولها ادبريني اه يعني شوفي الرب الملك الولي يدبر عباده مؤمنهم وكافرهم ففعل التدبير ده فعل من افعال الاربوبية فعل من افعال الاربوبية فابدا ما تقلقي لا تتعاملي مع الله بالقلق ان الموضوع ده هتصرف فيه ازاي هتدبره ازاي هخرج منه ازاي المخاوف المخاوف اللي بتعتري القلوب دي اقطعيها تماما ليقينك بأن الله هو الولي ليقينك بأن الله هو الولي لذلك الـ الـ الأمراض النفسية تعتصر القلوب تعتصر القلوب نسبة الأمراض النفسية كبيرة جدا جدا ليه لأنه ليس هناك ليس هناك علم بالله الناس حسة ان هي بتغرأ صحيح ولا لا كل واحد حاسس ان هو عنده من البلاء ما يغرقه فمن الذي ينجو الذي يعلم من ينجي وهو الولي وهو الله لكن اللي بيغرأ ولا يعلم من ينجي ما الذي سيصبه الاكتئاب القلق الأمراض النفسية نبص نلاقيه أخوات بروخه ده كثرة نفسيين من كتر الألأ اللي عندها على طول كل كل كل بتقلق عليه أي شيء صغيرا أو كبيرا تقلق عليه طبعا لماذا لأنها لا تعرف أن هناك من يتولى أمرها ويصرفه لا تمام لا تعرف أن هناك صمضا صمضا تأوي إليه وتذفع إليه وهو الله المتكأ إليه في قضاء الحوائج. فأعرفي هذا العلم هو وحده العلم الذي ينجيك من الأمراض النفسية طيب وأن العباد كلهم طوع تديره لا خروج لأحد منهم عن نفوذ مشيئته وشمول قدرته وهذا أمر يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر يدل على هذا قول الله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ومعنى كونه سبحانه وتعالى مولى الكافرين ما معنى قوله سبحانه وتعالى مولى الكافرين يعني, يعني إيه؟ مولاهم أي مالكهم المتصرف فيهم بما شاء ولا يعارض هذا قوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم طيب كيف نجمع بين الآياتين؟ <تصفيق> <تصفيق> أيوة أيوة, <أيوة أنتم ما شاء الله بقيتم ممتازات في ولاية عامة وولاية خضر ولاية عامة اللي هي التصريف لكل أحد فربنا من كماله من كماله ومن فضله ومن منته يصرف كل أحد ويدبر كل أحد حتى الكافر لما بيقول يا رب ربنا بيدبره أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوق من المضطر؟ أي مضطر؟ أي مضطر؟ يجيبه الله هذا من تمام كرمه ومن تمام كماله أنه يجيب تمام؟ ومن معاني ملكه ومن معاني ولايته فهنا الولاية المنفية عن الكافرين ليست ولاية التصريف أو التدبير أو الرعاية لا وإنما ولاية المحبة والتوفيق والنصر والتأييد وهذه خاصة بالمؤمنين وليس للكافرين منها نصيب بل حظهم الخسران ونصيبهم الحرمان ووليهم الشيطان ومولاهم النار وبئس المصير طيب النوع الثاني بقى اللي احنا عايزينه نسأل الله عز وجل ان يرزقنا ولاية خاصة قلوا اللهم امين وان يجعلنا من اوليائه الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون شوفوا اخواتي لو طبقنا الاية دي خلاص خلاص سعادة ل لانك بتعيشي لا خوف عليك ولا تحزني ولما تيجي تحتضري لا خوف عليك ولا تحزني ولما تضعي في قبرك لا خوف عليك ولا تحزني طب ولما تقومي من البعث لا خوف تبشري من الملائكه لا خوف عليك ولا تجزعي طب ولما الشمس تقترب من الناس اه يظللك الله طب ولما يكلمك ربك ليس بينك وبينه ترجمان يلقي عليك الستر ولا خوف عليك ولا أنت تحزني فهذه الآية تحقق السعادة اللي هي ولاية الرحمن طيب ما هي الولاية الخاصة وهذا أكثر ما يرد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وهي ولاية عظيمة وتولي كريم اختص الله به عباده المؤمنين وحبه المطيعين وأولياؤه المتقين ماذا يعني أن يتولاك الله ولاية خاصة معنى ايه؟ أيوة ممتاز ممتاز مفصل هذا التولي الخاص يقتضي عنايته ولطفه بعباده المؤمنين نشوف معنى العناية العناية ما معنى العناية ده لسه. ما معنى العناية وما معنى اللطف بعباده المؤمنين وطوفيقهم بالتربية على الإيمان والبعد عن سبل الضلال والخسران قال تعالى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 ينقر بصيرة فيه بداية كيف نحصل عن على الولاية كيف نحصل على الولاية يعني بداية نعمل السؤال أريد إجابة السؤال بضقة ليه علشان إحنا عايزين فعلا نتغير مين اللي عايزة تتغير بأسماء الله ترفع عيدها كلنا مش عايزين نقول كلام عام لا احنا عايزين نحط النقط على الحروف تمام كما نتعامل في الاوراق والشهادات الدنيويه بدقه وده لازم يجي كده ولازم يتخطط كده كذلك خططي لحياتك مع ربك خططي لحياتك وضعي هدفا ثم ضعي خطوات تسيري بها وفقا ايه بالهدف انا كل هدفي أم أسير لله إيه؟ وليا أم أصير وليا يعني يحبني وأحبه ويعتني بي ويوفقني ويسددني ويتولاني وإذا هاجمني أحد يدفع عني وإذا اعتراني سوء أو بلاء يسبتني ثم ينجيني ثم يغفر لي ثم يشكر لي ثم يدخلني في رحمته ووده ثم يسكنني بجانبه في الجنة مش ده هدفنا طيب كيف احصل على هذه الولاية واحد تتعلمي عن الله خلاص تتعلمي عن الله تعرفيه باسمائه وصفاته فعبد جاهل بربه لا يستطيع أن يسير على الطريق الطريق صعب جدا. مع الجاهل ثقيل جدا مع الجاهل يبقى واحد تتعلمي اثنين تؤمني يعني ايه تؤمني؟ تصدقي اديني معاني لتؤمني تصدقي ها. توقني برضو كمان <تصفيق> ها, ها. <تصفيق> انا قلت العقيده عايزاها تبقى ايه عايزه العقيده عباره عن ايه يلا يا رولا اسمك طالع في الجزيره يلا. هي عايزه انا لما اتكلمت عن العقيده قلنا لازم تكون ايه مشاعر مسيطره مشاعر مسيطره تتحكم في السلوك يعني دائما افكر ان ربي انامي هو اكبر في عيني من كل احد اوامره فوق اوامر الكل نواهئه فوق كل شيء محبته قاهرة دوت معنى ان هو يكون عقيدة يعني قلبي على طول بيفكر في هذا الامر انت لما يكون في حاجة شغلاكي بيبقى ايه طريق تفكيرك تقومي عليها واتنامي عليها تقومي عليها واتنامي عليها هو ده السيطرة هو ده السيطرة هي ده سيطرة المشاعر مفروض بقى ال... ده كله يتشال ويتحط بدله ايه؟ يقين مشاعر تسيطر على القلب فتجعله دائما تحت مظلة أسماء الله وصفاته وأفعاله تمام؟ محبته محبة قاهرة فأتعلم عنه أؤمن به طيب ما الذي يحدث لما أتعلم ثم أؤمن <تصفيق> إيه من قيادة الإيمان الصحيح عمل عمل إنسي إن وحدة تبقى مؤمنة ولا تعمل إنسي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله جاءت المحلة وجاء الإختبار لا أحد يدعي شيئا شوفي من يدعي الإيمان لابد وأن يختبر لابد وأن يختبر بتدعي شيء هتختبر فيه تمام كده؟ طيب تتعلمي تؤمني تعملي تزيد حسناتك يرتفع منسوب إيمانك مع دوان الارتفاع تصيري ولية لله يعني ايه؟ حبيبة له يتولاك يعطيك ينزل عليك البركات يعتني بك يربيك بالمواقف والأحداث يلطف بك ما معنى يلطف بك ما معنى يلطف بك يعني لما تأتيه البلاءات قبل أن تأتيك البلاءات يعلمك ويلقنك ماذا تفعلي فيها حاجة اسمها التهيئة أنتو مركزين معايا ولا إيه الكلام ده غالي قوي وعالي قوي ونفيس قوي ويكتب دماء الذهب في حاجة أغلى من الذهب أنتو أدرة خلاص طيب يبقى لما بيتولاك بيعتني بك يعتني بك في دقائق الأمور وصغائرها يؤمنك من مخاوفك يؤمنك من مخاوفك يعلمك كيف تحفظ إيمانك يعلمك قبل أن يوقع بك البلاء كيف تنجحي في الاختبار كيف تعلمي أن هذا البلاء من فعل الله وأن كل أفعال الله مصلحة وحكمة وخير وبركة خلص الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده ينزل عليهم الرحمة التي تجعلهم يتحملون البلاية من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون يكره لهم أن يفقدوا صبرهم ربنا يكره لمن يحبه ان يفقد صبره فكيف يتعامل معه يتعامل معه بنطفه فيبرد عليه البلاء حتى يستطيع القلب ان يتقبله نسأل الله عز وجل ان يرزقنا النطف والولاية كل من كان لله طقيا كان لله وليا يبقى اربطي بين الطقوى وبين الولاية بين الطقوى وبين الولاية ايه سبب نيل الولاية ان اكون طقية عرفنا قبل كده معنى الطقوى ان تغلبي ما يأتيك من النصوص من عند الله على ايه هواكي عاداتك تقاليدك المجتمع الناس وتظلي دائما في مجاهدة الى ان تغلب مراد الله يبقى دي هي تتحقق لك التقوى بمزيد من التقوى تزداد الولاية لان الولاية درجات الولاية درجات يبقى حطي هذه العبارة في بالك ليس بين الله وبين احد نسب وانما بينك وبين الله التقوى وهي فعل ما امر وترك ما نها على الوجه الذي يرضيه وتعلق القلب به وحده فلما تتقيه تصير له ولي تمام كده لما تم تصير له ولي يعتني بك يوفقك بالتربيه يغفر لك ذنوبك مين فينا مش عايزه ذنوبها اللي فاتت تغفر كلها مين اللي عايز الزنوب هتغفر ترفع ايديها ما طريقك لغفران الزنوب ان يحبك كيف يحبك لما تحفظيه يحبك ويتولاك يرحمك كذلك الذي يتولاه الله يؤيده وينصرك على اعدائه الله اكبر عايز ايه زيبعا كده عايز ايه أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين لما قال أبو سفيان يوم غزوة أحد لنا العزة ولا عزة لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أجيبوه كلمة أجيبوه دي حسي بإيه ها ماذا قالوا ماذا نقول او ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولانكم رواه البخاري الاجابة بتحمل ايه را رائع بتحمل طيب اليقين دوت اللي هو تثقى في الله تديكي قوة تديكي ايه كمان ها انا سبقى في كلمة صح طح برافو عزة. عزة العزة اللي احنا افتقبناها العزة اللي مش موجودة دلوقتي عند غالب المسلمين نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمتى ابتغينا العزة فيما سواء أذلنا الله وفعلا اتذلنا وتهننا واللي علينا أفصقنا وأفجارنا من أعمالنا من أعمالنا كما تكون يولى عليكم ايبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا انت لو عندك يقين بربك وان هو حيتولاك وان هو حينصرك وان هو حيسددك مش هتبقي واقفة مهزوزة احنا مهزوزين عارفين يعني ايه مهزوزين ما احناش واقفين على ارض صلبة لان ما عندناش الرسوخ بتاع العقيدة لكن لو عندنا يقيل ان احنا لما نكون قويسين ربنا حي يتولانا ويدفع عنا يبقى في عزة قال اجيبوه اجيبوه ردوا عليه لما حد يجي هجمك في دينك ردي عليه مش تبقي ضعيفة وتقولي لأ اصلا مش قادرة قاوم مش قادرة قاوم مش قادرة, قاوم مش قادرة غير ضغوط العيلة وضغوط العمل وضغوط المجتمع ومعليش قبل رؤية الناس برضو مهمة ورأي الناس مهم كل هذا يدل على الخنوع يدل على الضعف يدل على عدم العزة يدل على الهزة الداخلية سمخوني في هذه التعبيرات سمخوني <تصفيق> في هذه السعبيرات امرأة لا تستطيع أن تقف بفخر وعزة وتقول ديني كذا وحمشي عليه وحمشي بما يرضي الله وتقول أنا مضغوطة يبقى لا تبلغ بعد حد الإيمان بالله جاهلة بربها جاهلة أنه سيتولاها سيدافع عنها تمام كده؟ طيب الولاية تقتضي منة الله عليهم يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يمن على أوليائه يوم القيامة كيف بدخول الجنان والنجام النيران لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم اتقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم فين وأين ومتى متى وأين جاودي عليها دلوقتي دلوقتي في الدنيا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا طيب كيف تكون الولاية في الدنيا يسددك يهديك يؤيدك يوفقك يقويك يعززك يرفعك يجعل لك المهابة يجعل لك الصيد في السماء الصيد حديث من أروع الأحاديث إن لكل عبد صيت في السماء فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض من كرامات الولي أن الملائكة تستغفر له بإسمه باسمه ينادي الله على جبريل إني أحب فلانا باسمك يا رب نادي علينا يا رب يا رب يا رب باسمائنا يا رب فينادي جبريل إني أحب تخيلي انت بقى تخيلي شوف انت لو وحدة غلي عندك وناس جم قالوا لك دفلانا بتقول انك غني عليها قوي وبتحبك قوي ياه بالدنيا وما فيها معقولة يعني مثلا لو قالوا مثلا الشيخ ابن عسيمين مثلا مثلا يعني بيذكرك بالخير الشيخ ابن عسيمين <تمان>؟ الشيخ قراضاوي يقول تمام الشيخ قراضاوي الشيخ ابن باز الشيخ ابو اسحاق الشيخ يعقوب حسان كل ائمتنا خلاص تقول لهم جاب اسمي معقولة يعني هو عارفني معقولة وتكاذي تطيري فرحا أليس كذلك تمام ولله المثل الأعلى فما بالك أن الذي يذكرك باسمك هو الرب الملك الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه عايزة إيه في حاجة عايزها بعد كده في حاجة عايزها بعد كده طيب نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا يبقى ذكر لهم في الحياه الدنيا في نصر في توفيق في تسديد في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ليه لكم فيها ما تشتهي انفسكم ليه لان انتم تركتوا من لله تركتوا الكثير من أجل أن تكونوا اولياء له لذلك الدنيا سجن المؤمن الدنيا سجن المؤمن ما ينفعش تتمشى براحتك ما ينفعش لو واحده عايزه ان هي تنام براحتها وتقوم براحتها وتبقى مريحه وتبقى بتلبس براحتها وبتتكلم براحتها وبتبص براحتها وبتشوف براحتها كله براحتها يبقى ازاي هتيجي الولايه يا مرتاح كيف, كيف يكون هذا لا تتحرك بضوابط تتكلم بضوابط تنظر بضوابط تسير بضوابط تقوم لله تنام لله تريد الله تقصده وحده تصمد إليه وحده تكف قلبها عن التعلق به وحده في وساوس في ورود خواطر رضيئة تقطع تقطع تعمل حاجة اسمها حمية يعني ايه حمية الجماعة بتغشير ولا الدكاترة يقولك ايه اللي عنده سكر حتة سكر زيادة ممكن تعمل مع ايه تموته يعني تجيب له غيبوب السكر مش السكر حلو أنا بسألكوا السكر حلوة ولا لا كلنا بنحب السكر تمام طيب أي حاجة حلوة المهم بتمنع نفسك عنها لأنها قد تؤدي إلى هلاكك اسمها الحمية حمية للبدن كذلك هناك حمية للقلب افهمي هذا الكلام جيدا هناك حمية للقلب حفاظ للقلب من ايه من الخواطر الرديئة من الإرادات الفاسدة خواطر رديئة بتقول لي ليه لانا جزها بيعمل لها وما بيعمل لي شالتني كنت تجوزت واحد زي دا دي خواطر رديئة دي خواطر رديئة خلاص أقوم آمل إيه أنا كطقية لا يضرني إنها تأتيني ولكن يضرني أن تتملك مني فالولية تحفظ قلبها لله تقطع هذه الخواطر الرديئة باني رديت باختيارك يا رب رديت بفعلك يا رب تمام؟ يجي خواطر رديئة ايه الاسود اللي احنا لبسينه ده؟ ايه اللي احنا مغطيين بيه والشلة ده؟ ايه الخنقة دي؟ دي خواطر رديئة وردها عليك مش مشكلة لكن انت تتملك منك فتنزاي عنك غطائك أو حجابك دي إرادات فاسدة الولية تحفظ قلبها من الخواطر الرجئة ومن الإرادات الفاسدة حتى تكون من مودودة للرحمن محبوبة للرحمن فيتولاها ويجذبها إليه وتكون بعد أن كانت هي المريدة خلي بالك فيه تصل درجة الولاية إن مش إحنا اللي عايزين ربنا إحنا عايزينه قوي صح وعمالة بتجاهدي وتدفعي وفيه مشطة صح ولا لأ لما يتولاكي نسيجة لجهادك إيه اللي حيحصل تصبحي أنت مراده الله أكبر يعني إيه تصبحي أنت مراده سلام عليكم أيوة أنا معاكم الخاص يلا شفيت <تصفيق> أنا دلوقتي بقولك انت عمالة جهدي وتدفعي من أجل أن تصيري له ولية محبوبة كل غايتك أن تكوني حبيبة له تمام؟ حتى يتولاكي ويسددك ويوفقك ويدفع عنك وقبل ذلك كله أنت تحدي لأنه أحق من يحب لأنه يستحق الحب والتعظيم انا بقول لك هتبلغي انت عماله دلوقتي تعبانه وبتجهدي انت مريده وشغاله مريده لطاعته مريده لحبه هتبلغي درجه الولايه فتصيري انت مراده يعني ايه الكلام ده أيوة. يعني يحب يعني يعني مراده يحضر يعني سبحانه وتعالى هو اللي عايزك بالوقت هو اللي عايزك يقوم هو سبحانه وتعالى بقوته هو قوة الاله انت ماشك وانت ماشك بقوتك وبيستعانتك بالله لكن لما تبقي انت مراد الرب هو سبحانه وتعالى الذي يجذبك فأول ما تيجي تأيدي يسد عليك آه يسد عليك عايزة تسمعي سمع معين لا أصبحت لي ولي فيحفظ عليك سمعك ويحفظ عليك بصرك أيوة أصبحت مراده يعني هو سبحانه وتعالى بقوته الذي يزبك لأنك أصبحت من من, من, من أوليائه وهل يرضى لأوليائه سمعا سمعا يغضبه او بصرا يغضبه طيب يبقى هنا يتحقق اذالك من خلال حديث البخاري في عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال من عادى لي وليا فقد اذنتوه بالحرب يبقى من الذي يدفع عنك الله الولي لا يشغل قلبه بالدفاع عن نفسه انتبهي جيدا لله يبركلك الولي لا يشغل قلبه بالدفاع عن نفسه ليه متأكد انا ليه, يعني ليه اعود افكر هرد عليها ازاي ولا هقولهم ايه ولا هتولهم ايه ليه انا واثقة ان ليه من يرد علي الديان الذي لا يموت اعود ليه هنحرق في دمي ليه اعود انتفخ انتفخ انتفخ وانا نقص انتفخ مش نقصة تمام يبقى هنا في حاجة اسمها مشاعر مسيطرة خلاص يبقى فقد اذنته بالحرب يبقى الولي لا يفكر ولا يشغل قلبه ولا خواطره بالدفاع عن نفسه لانه يوقن ان هناك من يدفع عنه ان الله يدافع عن الذين امنوا وفي قراءة السوسي ان الله يدفع يدفع شوفي القوة دفع وهنا في الحديث بيقولك من عاد ليه وليا فقد آزنتوه بالحرب مين اللي حيحربه مين اللي حيقتص منه طيب ليه بتحرقوا دمك يبقى أنتو مش أولياء بصي ليس لها حل آخر أنا لما أحرق دمي من موقف معين يبقى أنا نفسي في خلل ما تفكرش في اللبرة دايما تفكر في نفسك أنا دلوقتي محروق دمي إن هي بتعمل معي كده وكده وكده أو بيعمل معي كده وكده وكده أو بيكيد وكده وكده وكده أنا نفسي مش بيزبط سيبك بقى منهم ونزبط إيه نفسينا لو أنا صح هل ربي سيتركني سيغملني سيتولاني طب لو متولنيش يبقى أنا مش ماشي صح يبقى نشي صح عشان يتولاني سيدفع عني تمام كده؟ طيب كيف أبدأ؟ ابدأي بالفرائض ابدأي في الفرائض وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه يبقى هنا في إيه؟ التقرب لله دو جل بإتقان بإتقان الفرائض في ناس لبسها رائع ووقفة في الصلاة قلبها ملتفت عن الله تعالي كده أما يجي أنا أكلم واحدة قولك دينا تعمل كده يا دينا إيه رأيك إيه رأيك أنت رايحة تزوري واحدة وجاي عليها وانت مقبلة هكذا يأتي الرب وإتياله ليس كأي إتيال ليس كمثله شيء خلاص؟ انت جاية الوحدة ومفصوطة وانت بصتي لقيتها ايه؟ شردة وسرحانة وتكلميها بصة الناحية دي. دي ماذا ستقولي عليها؟ رائع ده جدا صراحتك الله لا يحرمني منك يا معواب على بلاطة على الطربيضة خلال؟ طعيم يبقى هنا كيف لا تقبلين ان عبدا وانت عبدا يلتفد عنك ببطاره يمنة ويسرى او يكون شارد كما المخبول ونحن نقوم بذلك الفعل مع ملك الملوك ونحن واقفين بين يديه ازاي تقبلي عليه قلبك ملتفق كيف نجرؤ على هذا افهمي المعاني دي جيدا انت وانت جاية تصلي مجيهك يقابله مزيد اتيانك يقابله اتيان الله يقبل عليك يكلمك يكلمك في الصلاة لما تقول الحمد لله رب العالمين يقول حمدني عجزي ويبقى فارح الرب يفرح الرب يفرح الرب يأتي الرب يقبل على عباده فهيه بقوي ان احنا اقسط الامور وهي مقابلة ملك الملوك نجد ان قلوبنا فيها ملتفتة الى غيره يبقى هنا وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه موضوع الصلاة دا كبير جدا جدا اللي عايز فعلا تستفيد في كتاب اسمه ذوق الصلاه للامام ابن القيم في هذا الكلام طيب وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته اه جاء الولايه بقى كنت سمعه الذي يسمع به طيب يعني يعني ايه سمعه الذي يسمع به لا يسمع إلا ما يرضي الله طب منت ممكن تكوني ماشية كده او قعدة كده في قعدة وتبصي تلاقي فينا ميمة أو غيبة ها يعني ممكن تسمعي ممكن تتعرضي للايه ها لهذا تسمع أيضين نركز في الموضوع ده كنت سمعه الذي يسمع به جسمها طبعا انت اول ما بقى في غيبه انت هتقولي ايه لا ناكل لحم اختنا لكن انا قصدي يعني هنا كنت سامعه الذي يسمع به يعني يحمي سمعه كيف يحمي الرب سمع عبده الذي يتولاه <تصفيق> نعم مثلا لو مثلا أو أو لا يشغل هذا وجداني اسمه ايه يجعل سمعك حييا تجاه ما يمفعك معه سبحانه وتعالى ويجعل سمعك باردا تجاه ما لا ينفعك ثاني في حاجه اسمها سمع بارد واحدة بتسمع اذا كيفكم؟ براحتكم؟ انا مجؤولة بربي خلاص؟ يبقى فيه ايه؟ سمع بارد في واحدة بتسمع النفلانة بتقول عليها تكتئب وتعيش مرحلة من الحياة فضيعة ليه بيقولوا علي كده؟ ليه بيعملوا فيا كده؟ ليه بيسووا كده؟ عملتلك ايه؟ سويتلك ايه؟ لانا طول عمري كده؟ لانا بعمل معك كده؟ خلاص من السمع بات من السمع اتقلب الكلام لا انا بقوله ده بيحصل ولا ما بيحصل تأثر المرأة بسمع وانشغالها به سمع دنيوي واكتب... واكتئابها بسببه دليلا على ان نور في السمع ليس موجود خلاص لما يكون في نور في السمع يبقى كل انتباهي لما يقربني من الله لما يأخذني في معيته لما يدفعني إليه دفعا لما يعلي من إمتي ولذلك لما تأتيك الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ليه؟ علشان هم حيسمعوك الصالحين حيسمعوك السمع الحي اللي يحيي قلبك فانتبهي جيدا انتبهي جيدا شوفي لما ربنا يبدأ بالسمع دليل, دليل على تأثير السمع على ايه؟ تأثير مباشر تأثير مباشر ولما بنيجي نعلم بنعلم عن طريق المسموع قبل المرء ولما تشوفي الآيات وجعل لكم السمع والأبصال والأفئدة خلي بالك المسموع بيتترجم فكلمات حية مسموعة عن الرب تحيي أفئدة من الداخل تحيي أفئدة من الداخل تمام فإجعلي سمعك دائما حيا لما يحبه الله وبطره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها طبعا لما الإيمان يتمكن من القلب لا بد وأن ينطبع على إيه الجوارح تلاقي بالرغم أنه ممكن الجسد يكون مريض مريض لكن الإيد شغالة لربنا واحدة أيما من النوم مش قادرة تخطح عينها لكن عندها علم عن الله عندها درس همالة بإيديها وسلمها وقفة على طبق للمسلمين وقفة على بناء للمسلمين في ناس عندهم كم من السرطانات لا يعلم إلا الله واستحالة كله إذا عنده سرطان بيشتغل ليل وانعر لله أنت لما تشوفي العلماء في أصفارهم لما تشوفي العلماء في أصفارهم تتعجبي وقيامهم للليل يعني الشيخ ابن باذ لما كان يسافر وبعدين يرجعوا علشان يناموا كلهم يناموا وبعدين هو يجي صحيهم وخلص قيامه وبعدين فيه درد وبعدين هنروح مش عارف فين وهنا تنص يتلاقيهم النهاردة في المكان الفلاني وبكرة في المكان العلاني انت دا كله وازاي لان حب الله تمكن من القلوب فأصبح الذي يحرّكهم هو قوّة من؟ الله قوّة الله ليس بحولهم ولا بقوّتهم ليس بحولهم ولا قوّتهم يعني من ضمن الحاجات العجيبة لما نزلنا وكان العلماء الأعمالين يتلقّلوا ويرشدوا الناس في ساعة الفتن أيام الثورة كان الناس بتتكلم على الشيخ محمد حسان النهاردة سافر كذا وفي نفس اليوم سافر مدينة كذا وفي نفس اليوم سافر مدينة كذا والمدن متباعدة جدا ازاي ازاي النهاردة مثلا في المنصورة بكرة في السويس بعده في كذا, بعده في كذا من ان له الوقت <تصفيق> تمام كده يبقى هنا نسأل الله عز وجل يعني نحسبهم جميعا علمائنا الثلاثيين نحسبهم والله حسيبهم من اين يأتي العبد بهذه القوة أهو. كان الله يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني ولئن استعاد بي تمام طيب احنا عايزين ندخل على نقطة مهمة جدا علشان نختم بيها من اثار ولاياته يقدر عليك ألطف الأحوال انتبه لهذا الكلام جيدا فاجعلي دائما صمدك إليه وحده مجزعك إليه وحده وكلما زاد لجئك إليه كلما زاد لطفه بك في المسائل كلما زاد عطاءه لك كلما زاد تسديده لك كلما كنت وفق مراده كلما زادك إيمانا وكلما زادك إيمانا زادك عطاء زادك بركة فتذوقي طعم الولاية من الذي بيده الإسعاد والإشقاء الناس تجريها ده كله عشان تحقق إيه السعادة أين السعادة في الولاية أن تكوني حبيبة لله فيتولاك ويضع بقلبك كل ما يسعدك انتبهي اي انزلاق للوراء يقابله يقابله انخفاض منسوب الايمان ولما تنخفض منسوب الايمان ينخفض منسوب بالملاية. تمام طيب لما يتولاك يؤمنك من كل مخاوسك صغيرها وكبيرها نيجي لمفهوم مهم جدا اختلطت فيه الاشياء مفهوم الولاية عند الصوفية مفهوم الولاية عند الصوفية وعايزين نعرف مي... ال... ال... هم بيقولوا ايه في كلامهم احنا حن... حنقول عبارة الاول افضل اولياء الله هم انبياؤه وافضل انبياؤه هم المرسلون ماذا افضل اولياء الله؟ طيب الصوفيون بيقولوا إيه؟ الأنبياء واقفون على الشط والأولياء هم الذين يسبحون بالداخل بداخل الولاية يعني عندهم مين المتقدم؟ الولي ولا النبي؟ الولي الولي خلاص؟ طيب ده كلامهم هم المريض. أفضل أولي العجل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكلام ده مهم جدا جدا جدا والكلام ده بالتفصيل كلمة كلمة أقرأ معكم الكتاب في الدروس اللي على الإيميل. خلاص أفضل أوليائه النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين وقد جعله الله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه ظاهرا وباطنا يبقى علم عيار للولي أن يكون مبتدعا أم متبعا متبعا متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا تمام يبقى عقيدة أهل السنة والجماعة نثبت الولاية ونثبت قرامات الأولياء يعني إيه قرامات الأولياء يعني ليه حاجات كده غريبة بالنسبة لنا اسمعيني جيدا يقول الامام الشافعين اذا رأيتم الرجل يسير على الماء او يطير في الهواء فلا تصدقوا له حتى تعلموا صدق متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم صدق متابعته يبقى معنى كده ان الولي ممكن يكون له كرامات. أشياء خارقة للعادة ولكن هذه الأشياء لا تبلغ إلى حد المعجزة ليست معجزة. وإنما إيه؟ كرامات وإنما كرامات لكن معيارهم إيه اتباع يبقى لما تجي تلاقي واحد مش متبع وبيبتدع ده تثبتي له الولاية طيب من الذي قال لا تثبتي له الولاية ربنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله طيب ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله بل كل من خالفه من أعداء الله وأولياء الشيطان تعالي شوفي ما تفسرهم لكل شيخ طريقة لكل شيخ طريقة الجماعة بتعطر الجماعة بتعطر الصوفية, شيعة علويين قبيسيين يعني فيه فرق كتير جدا خلينا دلوقتي في اللي عمد به البلوة زي الصوفة والشيعة خلال؟ دلوقتي بعض بالصوفية أولا نحن نسأل الله عز وجل أن يهديهم والله نحبهم ومنهم الأقارب ومنهم الجيران ومنهم الأحباب ولكننا نرفض بشدة ان يبتدعوا او يخدثوا في دين الله ما ليس منهم ولابد من حق يعني فرض علينا ان نبين لهم ان هذا ليس صحيح عم. لما يجي مثلا يقول لك الطريقة ان انت حتقولي اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف تلات تلف سبعمية وخمسين بارة طب الرسول عمل كده؟ يقول لك ألا بذكر الله تطمئن للخلوب يا ستي أنتوا زعلانين ليه خلاص دلوقتي لما سيدنا عبد الله بن مسعود مر على قوم يذكرون الله بطريقة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم أو أنتم على ملة بما معناه أو أنتم على ملة أحدى من ملة محمد أم مفتتحوا باظ ضلالة قالوا والله ما أردنا إلا الخير وكذلك الصوفية ما يريدوا إلا الخير لا نشكت في إخلاصهم ولكن الرد كان, إيه؟ كان من مريد للخير لا يبلغه هل هذه الطريقة والدة في الذكر؟ هل هذه الطريقة؟ إننا نعود أقول الله،, الله الله الله الله الله الله الله والدف يشتغل من أين أتوا بهذه الطريقة؟ تمام؟ لكل شيخ طريقة عشان تعرفي لكل شيخ طريقة يعني أوراد وحاجات معينه تمام زيارة الاضرحه احنا كلنا بنحب اولياء الصالحين لازم على طول اروح اتنقل على المساجد ويخلوا الناس يفتنوا الناس في دينهم طب انتوا حتى لو, لو كده بتفتنوا الناس في دينهم لما تروحوا 2 مليون عند البدوي في مولد البدوي ان خلاص تمام كده ويتمساحه اول ما تيجي تكلميهم اول ما تيجي تكلميهم يقولك ايه انت اتكراه اولياء الا الصالحين ايه المشكلة لمنظور الاولياء اصبح هذا ما تشغلون به العباد بدل ما تعلقوهم بربهم وصمدهم ووليهم ومولاهم حتى يتعلقوا به وحده ويلجأوا به وحده تفتنوا العوام فيذهبوا للولي ويطلبوا منه وتبصت لايه عبارات عجيبة تبصت لايه ده الولي الداني فاطمة الولي الداني فاطمة ندر علي لو حملت لأعمل كذا وكذا وكذا وتزبح الـ الـ الـ الـ الـ يعني القربات تمام أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة يعلقون قلوب الناس بربهم وخالقهم حتى لما حد يتصل ويسني عليهم يرفضوا هذا المتح ويرفضوا هذا السناء الصوفية يقول لك ايه تبص تلاقي واحد ناشي بإزازة تاريحة ويقول لك بركة, بركة بركة طب هل الولي حقا يعلن عن نفسه هل الولي الذي أعطاه الله عز وجل سرا ولا كرامة يعلن عن نفسه الولي تقي نقي خفي لا يريد بالولاية إلا ارتفاع ميزان عند حبيبه ومودوده ووجوده وهو الله لا يريد بها صمعة ولا رياع ولا غرورا فمن أين أتيتم؟ وصل الامر يعني الامر خطير يا اخواتي خطير ان ان وصلت فهموهم للولايه ان في بعض القبائل في بعض القبائل الولي يدخل على المراه قبل زوجها ما هو ليه بقى علشان تحل البركه خلاص مش احنا بنثبت للاولياء البركات ولكن كيف نثبتها بوفق مراد الله ووفق إيه مراد النبي صلى الله عليه وسلم هذه تقارير تقارير علمية ده كانت شكوى لحقوق الإنسان طيب يقولوا في من الأقوال لهم العجيبة إن الولي هو حاني هذه البلدة افحاني هذا الكلام الفرق شو بين الإيمان والكفر شعرة انا عقيدة أهل السنة والجماعة الذي أعطقت ببركة الأولياء أعلم أن بركتهم تصل إلى سبع دور بجوارهم هذا صحيح نفعهم وبركتهم يعم من حولهم صلوا معي عن نبي خلاص يعمهم بنشره للعلم نشره للتقوى نزول الخيرات على المنطقة خلاص من الله سبحانه وتعالى لكن هل هو يملك لأحد ضرًا أو نفعًا بيده؟ طيب إذا أراد الله أمراً هل يحمي هؤلاء من أمر الله؟ نعم ألما يجيلك يقولك أن الأقطاب, الأقطاب الأولياء هي المسكة العالم وأن هنا المكان ده اللي بيحمي القرية وجود الولي ده فلو حد قرب للولي ممكن تحصله إيه؟ مصيبه لدرجه ان قصه من القصص ان هم عايزين يعملوا طريق ل يشقوا طريق للبلده طريق مواصلات فقالوا لهم ده في قبر ولي قال لهم احنا عايزين نشق طريق قال لهم احنا ما لناش خلاص طيب هنا لو في مثلا حتى لو احنا عندنا يقين ان هنا ولي خلاص بينقل نتيجه ان في طريق يجب ان يشق فشوفي كيف الشيطان سيلبس ويفتن لان اللي بيروحوا ويزوروا الأضرحة دول بتحصل لهم حاجة حالة من الانبساط طبعا لان شيطانهم يزين لهم ذلك المهم المهندس اللي نازل عشان يبني الطريق أول ما نزل في المكان وهو نازل وقع الكفر ترجله فبدأوا خلاص بالظبط كده لما الإنسان يكون في فتنة الشيطان يزيد فتنه ده اللي بتقول لك ايه انا الاحمر اول ما البس الفستان الاحمر بجد اتخانق معايا استحاله البس الفستان الاحمر طب البسي الفحلقي تمام يقوم الشيطان عشان هذا التطير كل ما تلبس الفستان الاحمر يروح لقريب زوجها يوسوس لقريب زوجها قريب لكن هل الفستان الاحمر هو اللي بيجيب الخناقه ولا بيدفع خلاص فيلبس الشيطان وانتو عارفين ان الشياطين لها قدرة ولكنها ليس لها سلطان الا ايه على الذين يتولونهم والذين هم بهم ايه مؤمنون تمام؟ فاقسم قال له والله لو ام مكان محعمل الطريق هنا لابنيلة في وسط البلد ضريح ويبنى في وسط البلد ضريح وقد لا يكون اصلا في المكان ده اصلا ولي ونخلافه فالموضوع كبير احنا نعرف يعني ايه ولي نعرف يعني ايه ولي وما احترام الولي في عقيدة اهل السنة والجماعة كثير من الناس كثير من الناس انتبه معايا بالعبارات الاخيرة كثير في الناس من يظن في نفسه او في غيره انه من اولياء الله ما ينفعش واحد يقول على نفسه انه هو ولي من اولياء الله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ما تجيش واحدة تقول لك أنا بيني وبين ربنا عمار في لأنا عملت لي جرالها كده وفي عملت لي جرالها كده حتى لو أنت حسب كده قولي ربنا ديان ارجع الأمر لله لا تعلي نفسك اليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأحباءه وأنه لا يدخل الجنة إلا من كان منهم خلاص؟ طيب كذلك الملاحدة القائلين بوحدة الوجود او ان الله حل في خلقه او اتحد بهم ابن عرب يقول لك ايه العبد رب والرب عبد العبد رب والرب عبد ما هو ربنا في وربنا فيك خلي بالك الكلام اللي كان بيقال ده نتيجة عقائد رهيبة رهيبة وحدة الحلول والاتحاد لما يقول لك ربنا فين قولي يا حبيبتي في كل مكان كلب ده غلط هذه عبارة خاطئة إن لم تقيد الرحمن على العرش استعوى طيب ممكن هو ربنا في كل مكان بعلمه إحاطته سمعه بطره قدرته بطشه سيطرته عزته منعته جبروته بيده ملكوته كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه لكن ربنا قعد جنبي على الكرسي ربنا جواكي يعني اللي, اللي بيقول العبد رب والرب عبد يعني انا نفسي أعرف والنفس تسمع وتقول الله, الله ومثقفين وأسد جامعة خلاص ويقولك إيه دا الولي دا ما تضره المعصية من الذي قال أن الولي لا تضره المعصية إذا كان إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أثبت أن الإيمان يزيد وينقص ويزيد الله الذين احتدوا هدى خلاص ويزيد الله الذين احتدوا هدى طيب وبعدين افهموا الكلام جيدا لما واحد كبير وشيخ كبير يقول لك ده الولي كان قاعد على باب المسجد ببيع حشيش خلاص لكن الحشيش ده ما يجيه حد الحد ده يتوب نقعين عقول القوم والناس قاعدة ومبسوطة الناس قاعدة ومبطوطة وعلم لا حول ولا قوة إلا بالله هل تصورون للمعصية بنية الولاية إنه لما يتولاك ممكن ترصي ده لما يتولاك حيحفظك ويحفظ عليك صنعك وبصرك ولا القصة العجيبة للطبقات الأولياء ولا في غير الكتب كتبهم إن واحد رايح لولي يطلب مجموعة من الطلبة رايح تطلب العلم خلاص؟ لإنه ولي والولي له بركات وبعدين علشان يختبرهم اسمعي هذا الكلام والله العظيمي الكلام ده بيتقال حتنقطا حت التخن ده مش من شوية الطلاب الولي بقى عايز يختبر الطلاب فجاب واحدة ودخل معها الغرفة فكلهم طبعا سبوا إلا واحد قام يسخلوا الميا اللي حيرتصل بيها من الزنة قال له ما بالك خرج بقى الوليه هو طبعا ايه وليه مش خرج قال له ما بالك لم تذهب مع اصحابك قال اتبعتك على انك ولي ولست نبي يا سلام يعني الوليه يزني واين حفظ الله له طب حتى لو زنة طب حتى لو زنة فهو بيرتفع عنه الإيمان في هذه اللحظة خلاص يتغفر ويتوب يرد الله احنا لا نتكلم في هذا لكن هل هذا كلام هل هذا تصرفات هل هذه مسوغات تعريف الولي الصحيح اللي هو كما عرفه الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هو الذي يصير وفق مراد الله ووفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم يأتمر بأمر الله ويمشي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب الله ويذني ويبيع حشيش ويسرأ وبعدين يقول أنا ولي ولا يبتدع في الدين ما ليس منه ويعملون يدرويش ويمشوا يوزعوا بركات ويقول أنا ولي الولي طقيب نقي خفي فضال له بركات زي ما قلت لك البركات دي كرامات من الله سبحانه وتعالى توفيقه سداده يصيب الله وجل بكلمته يعني, يعني من ضل البركات نشره للعلم نشره للدعوة في واحد يدخل مؤتمر يسلم على يديه 75 واحد أليست هذه بركة أليست هذه كرامة طيب لكن اجي انا اقول ان اعمل الحرام والولاية تغفر لي هذا الحرام او قد يعني يسقطوا التكاليف يسقطوا التكاليف طولت عليكم اخر حاجة اللي بيسقطوا التكاليف يقولك ايه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين طبعا اتى اليقين يبقى ايه احنا بنصلي مثلا خمسين ركعة في اليوم لازم يعني هو لازم بقى الخمس فروض بتاع ربنا تدخلي المسجد تلاقي واحد قاعد ما بيصليش هو الشيخ بتاعكم ما بيصليش ليه اسكت ده بيصلي دلوقتي في الحرم طب ما انت لو بيصلي في الحرم حتبتل الناس ومش هتقدي معاهم الصلوات الفرائض إذا كان ربنا في الحديث بيقولك وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه من قال أن الصلاة ترفع ذا اللي رائد على سريره ما ترفع عنه الصلاة أسأل الله جل وجل أن يجعلنا من أوليائه الصالحين إن الله ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت صغفر صغفر صغفر صغفر صغفر. الله يبارك فيك يا ربي لأسلم الله لأسلم الله كسوا بديك يا ربا على الدرس الله يبديك ترسير ربني أطلبه فيه أجولي حبير أجلتنا كل بقولنا عاوز لو تتصل رايلي على الحنيني اتصل على التليفون وتعال لي على طالع على تليفوني 550 انا بقى طيب 46 اه بعديني لاخذه اجيبه عندك ولا تيجي اه es también eh la del darte que tú eres y amoros del darte todo lleno